「バッファーファーファーファーファーファーファーファーファーファーファーファーファーファーファーファーファーファーファーファーファーファーファーファーファーファーファーファーファーファーファーファーファーファーファーファーファーファーファーファーファーファーファーファーファーファーファーファー لعبابي مانعطيك أ م ن فينيك ما قلبي م ن د و ق المر ر ت س ب ب بعدابي اني قعد وحدي صوليتك انتي حبك احسن حاجات تراب ح ي ا ت ي ت ي عشقك نساني بسمي و ذ ك ر ي ا ت ي ت ي والفك ف ر ج ا ن وصعيب كتير طاهاتك ي ل ل أ س ف انا وقلبي تخدعني فيك انتي حبك أ ح س ن حاجات صرى في حياتي انتي عشقك نستاني بسمي وذكرياتي انتي و ل ف ك ف ر ج ا ن وصعيب كثره اهاتي ل ل أ س ف أ ن ا وقلبي تخدعنا فيك وين تروحي مشهوره ويعرفوك دباش تويتر ورابعه فيسبوك الانترنت ايامك هي, هي بوك تموتي على الجامولي كومنتر 「ああー」「こっちに見えない」「ي っちに見 ف ない」「こっちに見えない」「こっちに見えない」 ل ل أ س ف أ ن ا وقلبي تخدعنا فيك انتي حبك أ ح س ن حاجات صرا ق بحياتي انتي عاشقك نساني في بسمي وذكرياتي ا انتي و ل ف ك ف ر ج ا ن وصعيب ك ث ر ت اهاتي ل ل أ س ف أ ن ا وقلبي تخدعنا فيك في الشيطان راه يضحك عليك بزهو الدنيا ولا ع ا م ك مازال انتي ليه متبيه ليك كنتي غلطانه مدي فار ق ل ب اللي في ي و عشقك عليك يخاف من هاد الطريق لي ل ضيعت قبلك ا ل ا ف واشتقتي سمعتك ا ل ه ض ر ة عليك بزاف عليها قررت ونصوصي بابك انتي حبك أ ح س ن حاجات س ر ا في حياتي انتي عشقك نساني بسمي وذكرياتي انتي و ا ل ف ق فرقان و ص ع بكدره اهاتي ل ل أ س ف أ ن ا وقلبي تخدعنا بيك ا ي حبك أ ح س ن حاجات صرى في حياتي انتي عشقك نساني بزمي و ذ ك ر ي ا ت ي في ولفك فرقان وصعيب ك ت ر ة ا ا ت ي صيدو م ا ج ا ن وقلبي تغشين فيك